بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المظلوب عليهم ولا الظالمين